بسم الله الرحمن الرحيم كافه يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا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 قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فاخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا.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 فَأَجَاءَ أَذَلَّ مَخَاضُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًّا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سريا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تساقط عَلَيْكِ رُطَبًا جليا، فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا ترين مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي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 يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أَبَتِ اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهن ارجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا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 ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى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 واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وَقَالَ وقال مَا مالا وولدا أَقْطَلَ عَلَى الْغَيْبَ أَمْتَخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا ثَرْدًا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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مده فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من